إلى أن ضمني بلد تسامى بشرع الله ميمون الجنابي تنفست الحشص عداء لما شممت أريجها بعد الفذابي شممت أريجها بعد الفذابي إلى أن مني بلد تسامى بشرع الله ميمون الجنابي تنفسة حشص عباء لما شممت أريجها بعد الفذابي شممت أريجها بعد الفذابي